بوك 2 41 واحد واربعون واحد orientare التوجيه التوجيه unde este بيرول de informații pentru turiști? أين مكتب الاستعلام السياحي? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أخذتَ منْيَ خرطةَ أوراشِهِ هل عندكم لي خريطةً للمدينة؟ هل عندَكُم لي خريطة المدينة؟ سَأَبْعَثُ رِزْوَةً عَيْنِيَ كَامِرَةً هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ يست <تصفيق> هي المدينة القديمة أين هي المدينة القديمة <تصفيق> أين هي الكاتدرائية؟ أ الكتدائية <تصفيق> أين هو المتحف أين المتحف؟ de unde se pot cumpăra timbre poștale? Aine iumchinu șiră a tăuabia bărid? De unde se pot cumpăra flori? Aine iumchinu șiră a zuhur? De unde se pot cumpăra bilete de călătorie? Aine iumchinu șiră bilete de călătorie? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين الميناء؟ أين الميناء؟ أين السوق؟ أين السوق؟ أين القصر؟ أين القصر؟ când începe turul cu ghid? meta tabda ul meta tabda Când se termină turul cu ghid? Meta-tentahi-l-jeula? meta Cât durează turul cu ghid? Cam muddatul-jeula? Cam muddet l Doresc un ghid care vorbește limba germană. Uridu Murșiden e Almania. Erid murșiden Almania. Doresc un ghid care vorbește limba italiană. Uridu Murșiden e te Italia. Erid murșiden e Italia. Doresc un ghid care vorbește limba franceză. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.